بسم الله الرحمن الرحيم ا لحق قتم قت وما ادراك ما الحق كذب الثمود وعاد بالقارعه فان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 فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ إِنَّ لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَ لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَعَيْنٌ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 من أوتي كتابه بيميني فيقول ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية وطوف هذانيا قلوا اشرفاني بما اسلفتم بما اسلفتم في من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أذر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي halaka anni sultaniyah كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحظ على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا خميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله اِلَّا الْخَاطِئُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ ولا بقول كائن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاوين لأخذنا منه باليمين ثم قَفَانَا مِنهُ النوتِي فَمَا منكم مِن كُم مِن أَخَدٍ عَنّ حاجِزِي وَإِنهُلَ تَزكِرَةُ لمُتَّقِي وَإِن لََلَمُ أَنَّ مِنْ كُم